ويتمّ نعمته عليك ويهديك صيّاطا مستقيما وينصرك الله نصر العزيز هو الذي أزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا مع إيمانهم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 بِاللَّهِ ضَنَّ السُّوءَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا